أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام أنتم بخير نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد التلفزيون بمحافظة القاهرة حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم شهر ربيع الأول الذي حق له أن يتيها على الزمان ففيه ولد الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه فأضاءت الدنيا بميلاده إن أول ما ينبغي أن نتذكره من سيرة هذا النبي العظيم أن الله شرف به الإنسانية فجعله هاديا ومبشرا ونذيرا وامتن على الدنيا بأفضل منه وأعظم كرامة ألا وهي بعثته صلى الله عليه وسلم ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطأ الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لنبيا إخوة الإيمان والإسلام هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه إلى القرآن الكريم نأنس بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الشورى بدءا من الآية السابعة والعشرين يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم nahu basaw tallahu rizqali ibadi la ban fi alardi wa laki O, a وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ bima kal وما لكم <تصفيق> <تصفيق> إِنْ يَنْشَأْ يُسْكِنِ رِيحًا خَفَّ يَضُلُّ جَنُورٌ <تصفيق> أَوْ يُبِقُونَ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْبُدُونَ عَلَّمَ <تصفيق> الَّذِينَ One man. tin tanibuna وَالَّذِينَ إِذَا أَوْصَوْا فَهُمْ لَهُ مُلْزِمُونَ فَمَنْ نَفَا وَأَوْصَى خَنْفَرَهُ عَلَاهُ الله وَجَنَزَ عُسَيَّنَ تِئَن fa manna fa wa aslaqa سبيل <تصفيق> على O, aki وَإِذْ تَرَوْنَهُمْ One call. Zene Zene Zene السميل استجيبوا لربكم. istanjibul bikum min qalbiya Ezt <Szor> A Laà là wa in tunṣiba musī'atan bimā qad a <tos> a صدق رسوله